بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبة الكرام مادة هذا الشريط مكممة لمادة الشريط الذي قبله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاحبة الكرام يطيب لأسرة تسليلات الامام البهاري الاسلامية بمكة ان تقدم لكم سلسلة دروس مصادر السنة النبوية لفضيلة الشيخ حاسم ابن عارف الشريف نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع والآن مع الشريق الخامس فهذه الاكتشافات والاشياء التي جاء بها القرآن والتي هناك الآن لجان متخصصة بإبرازها مع الثغرات الموجودة في هذه البحوث مع كذا لكن طيب العلم يستطيع أن يميز بين صواب هذه الطروحات وهذه الآراء وبين خطائها نعم صدر الشيخ <تصفيق> نعم لا هو ما, ما يقل لهم يعني ما يقل لناس يقرأوا في هذه الكتب وإنما يؤتى بالمقاطع التي فيها دلائل النبوة في النبي عليه الصلاة والسلام فقط يعني هذا أمر جاء به القرآن ومبشره برسوله من بعد اسمه أحمد يعني أقام بها الحجة القرآن على اليهود والنصارى فهو منهج القرآن لا يمكن لأحد يقول لنا هذا المنحة خاطئ يعني إذا قال لنا واحد هذا كلام يقول طيب هذا كلام الله هذه هداية الله هذا منهج القرآن وحدثوا عن بني إسرائيل والأحرج ممكن مثلا أثناء الكلام يبين للناس هذه كتب مليئة بالتحريفات ومليئة بانتذا ونقل لهم مثلا بعض الشناعات التي يستقبحها حتى عوام النصارى بل بعضهم كما بعضكم إحدى المناظرات لديدات أحمد مع مأحد النصارى تحدى أن يقرأ مقطع من التوراة أو الانجيل من كتاب المقدس قال نتحدى أن تقرأ هذا المقطع ولو قرأت وعطي كذا مبلغ يعني تحدي صارخ كما يقال فما ستطاع من يقرأه حاجل من الناس لأنه في م... م... أمور لا يستطيعهم أن يهودوا النصارى أنفسهم إنهم يصرق بها أو يقرأوها فلو أن ي... يؤتى المسلمين او يعني يعرف المسلمين بالتحريف الموجود فيها بدلائل الكتاب والسنة أنها محرفة الأمر الثاني ببعض الشناعات التي يذكرونها عن بعض أنبياء الله عن الله تعالى عن الذات التي هي سبحانه وتعالى عن بعض أنبياء الله ورسله بعض القرافات الموجودة فيها حتى يبين لهم أنها كتب محرفة ونعي لا يمكن اعتماد عليها وأنها مليئة بالكذب ومع ذلك ومع هذا التحريف ومع هذا الكذف فإنه قد بقيت بعض دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام التي غفلت عنها أيديهم أو خرجت عن قدرتهم في التحريف بانتشار هذه الكتب بين الناس ومع عدد مكانهم تحريفها وإزالتها فهي ما زالت باقية دال لعلى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام صدر ما القانون كيف يعني المبشرات هذه اقصد مبشرات اليهود والنصارى لا لا ما اتكلم عن هذه الان انا ما تكلمت عن هذه ابدا انا انما اتكلم عن مبشرات اليهود والنصارى بالنبي عليه الصلاه والسلام التي تخبر فيها بأن هناك رسول اسمه أحمد سيخرج وكذا صفته وكذا مكانه وكذا كذا يعني في بيان إن هذا النبي من بين دلائل النبوة نحن نتكلم الآن عن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل النبوة مبشرات الكتب السابقة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط وعما القضية الأخرى هذه فممكن أن في آخر اللقاء نتكلم فيها لأن أيضا هذا لا وابط لا يمكن نلقيها تماما ولا يمكن أيضا أن نعنق العام فيها وسل يحلمون بها أيضا هذا الصحي أيضا حقيقة من الأمور المهمة في تعليمها للعوام تعلم الأدلة من القرآن والسنة والإجماع الدالة على وجود طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمحذرة من معصية النبي عليه الصلاة والسلام والآمرة باتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم أن تطرق مسامع العوام دائما بالآيات التي فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتي فيها التحذير من معصية أمره والتي فيها بلان أنه لا يصح إيمان الإنسان إلا بالتسليم للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم الكامل وهي أدآيات وأحاديث وإجماع الأمة يعني الأمر فيها مستفيض والعوامل يا أخواني يحتاجون إلى كثرة التكرير أنتم تلاحظون كيف أن بعض من خرج مثلا في بعض القنوات الفضائية وكذا سلب لب العوام ترى بتكرير الكلام أو بالتأكيد على مفاهيم قد تكون معضحة يعني أضرب مثلا بشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يعني لما كان يفسر القرآن الكريم يأتي بالطائف يعني طالب العلم بعضها يعرف انها ليست صحيح خاطئة وبعضها صحيح ولا معروفة وكذا وبعضها قد لا يكون لها ارتباط بالآية لكن سلبت لب العوام وصار بعض ما أعتقدم هذا المفسر الأول والأخير في العالم الإسلام. فلما تأتي لآية من كتاب الله لا تعتمد فقط على قراءتها أبد وأعيد في تفسيرها وفي بيان ما تدع تت... يعني كيف دلالتها على وجه الطاعة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فلا وربك لا يؤمنون كيف أن هذا اكتدأت الآية بالنفي نفي الإيمان وكيف أن هذا إذا وقع لقلوب الصحابة وقع عليهم أمر عظيم يعني خطاب وجه للصحابة فلا وربك لا يؤمنون إذا سمع الصحابة هذا الأمر لا أشك بالفعل أنهم خلعت قلوبهم خوفا فلا وربك لا يؤمنون طيب الإيمان الذي إنما عاشوا لأجله ويفدون أعمارهم من أجله تأتي هذه الآية مفتحة بقسم بأنهم لا يؤمنون ثم شف القسم أيضا ورطافته فلا وربك ما قال فرب فربهم. يعني تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام معنى النبي عليه الصلاة من سواه ولا ربك لا يؤمنون يعني اقصد بهذه الطريقه ابتدى في تفسير الايه بهذه الطريقه لعام من الناس حتى يعني إذا قرات الايه وفسرتها يخرج العام بالاجلال العظيم لسنه النبي عليه الصلاه والسلام ويخرج بانه بالفعل يعني يشعر بمقدار تقصيره في جناب سنه النبي عليه الصلاه والسلام وفي حق النبي عليه الصلاه والسلام ليس مجرد تلاوة أو ليس مجرد تفسير من مثالين كثير أو غيره مع أنه التفسير من كثير جيد وكذا لكن يريد تبسط مع العوام أنت لا تقرأ درس علمي وإنما تقرب هذه المعلومات وتحاول أن تغرس المعاني الإيمانية في قلوب العوام من خلال هذه الرجل ساعة أو نصف ساعة التي تتكلم فيها بين أيديهم فاستثمار هذه الأمور جميعها أمر مهم جدا وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعرفون حديث أنس لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي فيه شاحة النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه يقول إياكم فيه تحذير من النار حديث الصحيح إياكم لا اذكر ان النص النبوي لا كان النبي صلى الله عليه يحذر من النار يقول انس وكان يلتفت إلى جهه اليسار ثم يقطب حاجبيه ويتغير وجهه يقول ثم يلتفت إلى الناس يعني يقول كانه يقول كان النص اياكم النار اياكم النار يقول إذا يلتفت الى جهه اليسار يقول حتى ظنننا أنه يرى النار علانيه اشوف هذا الموقف هذا يبين لكن هذا من الأساليب الدعوة وأنك تشعرهم تجسد المعاني بحركة ممكن بحركة تجسد المعاني عن جالعوام حتى يقول الصحابة ظللنا أنه إذا التفت إلى الجهة اليسر أنه يرى النار بالفعل من التصرف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه التفت إلى الجهة تغير وجهه فبهذه الطريقة يتأثر العام بالفعل لأن العوام قد تؤثر فيهم العواطف أكثر من الأدلة والحجج وأنت صاحب أدلة وصاحب حجج فلا توقف الأيضا جانب التأثير في القلوب وفي العواطف فإذا اجتمعت الأدلة والحجج مع التأثير في العواطف اكتمل التأثير بإذن الله تعالى أيضا من قضاء التي احتاجها العامة استشعار محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في الحقيقة أمر مهم أيضا لأن صدق المحبة لا شك أنه يؤدي إلى صدق الاقتداء وهنا أنبه إلى قد يقولها بعض الناس قد يقصد بها معنى صحيحا وقد يغفل بعض أيضا عن المعنى الصحيح يعني كثير ما نسمع إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة هي اتباعه هذه العبارة تحت من صحيح. لكن ظاهرها معنى خاطئ أما المعنى الصحيح الذي تحتمله فهو أن صدق المحبة يلزم منه تمام الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن المحبة الشرعية المحمودة هي التي يلزم من ورائها أو يظهر من جرائها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن الابتداء لكن تفسير المحبة بأن الاتباع هذا خطأ فإن المحبة أمر وإتباع أمر آخر كما قلنا للمناذقين كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم ما كانوا منه فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام المحبة معروفة في اللغة هي أمر عاطفي قلبي فاستشعار هذه المحبة في قلب الإنسان هذه المحبة متى تكون شرعية متى تكون محبوبة عند الله سبحانه وتعالى إذا ظهرت آتاره على الجوالح بصدق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر مسلم به وصحيح ويجب أن يعرفه العامة لكن المهم وقد سئلت مرة من أحد الناس والحقيقة يعني بعض العوام فيهم صدق وفيهم حرص فمرة سألني واحد قال يعني نسمع دائم نجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الأنفس والأموال والأولاد والأهلين لكن يقول حقيقة هنا أبالت أبا كيف أنمي هذه المحبة أنا أشعر محبة النبي عليه الصلاة والسلام وحبه لكن ما وصلت إلى هذا كيف يمكن أن أجعل قلبي يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من النفس والمال والأهل والولد يعني بالفعل هذا سؤال يجب أن يكون الجواب عنه عند كل واحد مننا حاضر ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها أن نستشعر محبة النبي عليه الصلاة والسلام المحبة الصحيحة الجواب حقيقة في عبارات يسيرة جدا أن تستحضر أن كل نعمة أنت ينعم عليك بها في الدنيا والآخرة كان سبيلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأتي رسول الله بذيء الإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة بل إذا الكل خير يصيبك في الدنيا والآخرة فكان ذلك الوسيل فيه والسبيل إليه والواسطة بينك وبين ربك فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا تحب رسول الله أكثر من نفسك ومن مالك ومن ولدك ومن أهلك تعليم الناس هذا الأمر هو الذي بالفعل يشعرهم بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن تكون في قلوب الناس طبعا أيضا مع معرفة من أمور التي تجيد المحبة معرفة صفاته صفاته الخلقية والخلقية ولذلك لما نقل الصحابة صفات النبي عليه الصلاة والسلام ما نقلوا وعبة نقلوها لأن النفس مجبولة على محبة صورة الحسنة ولا فك فكونوا يستحضر جمال صورة النبي عليه الصلاة والسلام جمالها الرجولي وكمال ففولته ورجولته عليه الصلاة والسلام لا ان هذا مما يجري في محبة النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته الخلقيه أيضا من شجاعته وكرمه وإقدامه وحيائه كل مكان أخلاقي عليه الصلاة والسلام التي شملت كل المكان على أتم وجه وعلى أكمل وجه يعرفه البشر فهو لا شك سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يوجد في, في البشر من بدء آدم إلى قيام الساعة من يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكارم أخلاقه أن يعلم الناس هذه المكارم التي تحلى بها رسول الله والتي أثنى بها علي ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم هذا أيضا مما يجيد محبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زادت محبة الناس لرسول الله استثمر هذه المحبة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه من أعظم الأمور المعينة على الاقتداء بنبي عليه الصلاة والسلام المحبة ولا شك لما كان الصحابة يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية غير العبادية كما هو معروف مثل ما جاء عن معاوية النبي شفيان أنه لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محلل أزرار حلل أزرار ثوبه ثم لم يرى يعني مجدود الأزرار إلى أن توفي هذا أمر عادي ليس عبادي لما يقول أنس ما زلت أحب الدباء لما رأيت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذبعها في الصحفة يعني حتى لا قال له الرسول أن أحبها ولا أثنى عليها ولا بيّن فضلها ولا بيّن فائدتها مجرد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يستتبع حبات الدباء في الصحن فعرف أنه يحبها هذا الفعل يدلع المحبة يقول فما زلت أحبها لرؤية النبي عصد شوف لي أي درجة لما يعني إذا كان صاد يقتدي النبي عصد السلام حتى في المطعم والملبس وهي أمور لا يؤجر على اتباعه فيها وإنما يؤجر على محبته لرسول الله عليه وسلم فما بلت من أمور التي يتقرب إلى الله عز وجل بها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من سننه العبادية عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا سيكون أدعى إلى الاختداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من أمور التي يجب أن يعلمها العامة أيضا استحضار عظيم فضله صلى الله عليه وسلم وإحسانه على كل واحد منه وهذا سبق ذكره أيضا تعلم الأدلة من القرآن والسنة والإجماع الدال على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة وأن حفظها من حفظ الدين وأنه لم يشبها أي لم لا يمكن أبدا أن يختلف على الأمة كلها صحيح السنة من ضعيفها وأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث موضوع لا يميزه أهل السنة وأهل العلم بالحديث عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة هذا يجب أن يعلم الناس ويطمأن الناس إلى هذا الجانب وهذا لا يكون لا بالأيمان يقولهم والله السنة محفوظة ما ينفع ولا بأننا نقولهم كعالحظور درس المصطلح ما يمكن هؤلاء أوام ما هم أهل من يدرسون المصطلح حتى يعرفوا الضوابط القواعد الدقيقة التي اتبعها أهل العلم في نقد السن إذن ما هي الطريقة الصحيحة؟ حقيقة هناك طريقة سهلة جدا وذليل واضح جدا يمكن من خلاله إقناع كل إنسان أنك إذا تلوت عليه الآيات تدال على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والآيات المحذرة من معصيته والآيات الآمرة بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تقول هذه الآيات في كتاب الله لأنه ما حد يستطيع أن يشك في كتاب الله كل مسلم لا يشك في كتاب الله يقول لا نعم في كتاب الله يقول طيب لو كانت السنة لا يتميز صحيحها من سقيمها ويختلف فيها الصحيح بالضعيف كيف يمكن تطبق هذه الآيات إذن يكون الله عز وجل أمرنا بما لا يستطع به الخارج عن قدرتنا والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا أسحى إذن الأمر طاعة النبي عليه الصلاة والسلام يلزم منه أن السنة ستبقى محفوظة بينة واضح هذا الدليل أبدا يرضي كل إنسان دليل آخر الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فبينا الله عز وجل أن بيان القرآن إنما هو على السنة على النبي عليه الصلاة والسلام فهل يمكن أن يضيع هذا البيان الذي بيّن الله عز وجل أنه لا يمكن أن يفهم كتابه إلا من خلاله إلا من خلال السنة فهل يمكن أن يضيء هذا البيان أو يختلفه الباطل بالحق إذن ضع بيان القرآن إذن هذا ضياع للقرآن وهذا يعرض قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلضياع معاني القرآن أشد من ضياع ألفاظه مع بقاء معانيه يعني القرآن لم ينزل من أجل أن تتدبر المعاني وتطبق على أرض الواقع فلا ان تضيع المعاني ان تضيع الألفاظ وتبقى المعاني أهوى من ضياء المعاني وبقاء الألفاظ أي الضياعين, الضياعين أشهد بالله عليكم أن تضيع المعاني وتبقى الألفاغ ولا أن تبقى المعاني وتضيع الألفاغ أي الضياعين أشهد ناجد ضياع, ضياع المعاني أشهد لأن هي المقصودة أكبر فلا يمكن أبدا أن تضيع معاني القرآن ومعاني القرآن إنما تأخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا الله عز وجل وكما بيّت ذلك أيضا الآثار والواقع السنة كما حصل مع كثير من الصحابة مع عمران حسين وغيره لما جاءه الرجل وقال أنتم يا أصحاب محمد يحدثون مع لا الله يكفينا كتاب الله فناقشه هذا النقاش الشهير الذي تبعه كثير من أهل العلم سوى عمران قال له يا ابن اخي هل تجد في كتاب الله الصلاة أنك تصلي قهر أربع وأنك تصلي كذا وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وكذا قال لا قال تعزكاة أخذ له أركان إسلام ركنا ر بيّن له أن معالم هذه الأركان وهي أركان الدين لا يمكن أن تعرف إلا من خلال السنة طيب لو ضعت السنة أو جاء الإنسان وقال ما رجل أن أحتاجه هل بقي من الدين شيء؟ ما بقي من الدين شيء إذن لابد من بقاء السنة محفوظ أيضا هذا طريقة صحيحة في إثبات أنه لابد أن تبقى السنة محفوظ ما بنت أنك تؤمن بالقرآن ما بنت تؤمن بأن الإسلام سيبقى إلى قيام الساعة إذن لابد من بقاء السنة ذهاب السنة ذهاب للدين كله فيطمئن العوام إلى أن السنة ثابتة وأنها معروفة وأن أهل العلم يميزون صحيحة من ضعيفة لأن أيضا هذه القضايا التي دائما يدند حولها المشتكون في دين الله عز وجل متلاعبون في رقول الجهلاء والعوام فيبين للناس أن السنة محفوظة بدلاية القرآن والسنة والإجماع كما ذكرنا من الأمور التي أيضا يجب أن تبث بين العوام فراءة الآيات والأحاديث الدالة على عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه ورفيع قدره عند خالقه ومحبة الله عز وجل له وتكريمه سبحانه وتعالى له غالة التكريم حتى بلغ المكانة القصوى ولا شيء فراءة هذه الآيات والتأكيد عليها ولا نترك يا إخوان هذا المجال لغيرنا من أهل البدع الذين يدندنون حول هذه المسائل وحول محبة نبي عليه الصلاة والسلام وحول عظيم قدره وكأنهم أصحب هذه الراية مع أننا نعرف أن أهل السنة أولى بذلك هو أحق فيجب أن نأتني بهذا الجانب وهناك لطائف من كلام العلماء وكذا حول بعض الآيات مثل ما يذكرون في قول الله تعالى قد نرى تقلب في السماء وغيرها في بيان عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه وأنه سبحانه وتعالى كان يسارع في رضاة كما قالت عائشة رضي الله عنها وغير ذلك من الأمور المبينة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه شفاعته لزوء الخلق إليه في الموقف العظيم في الشفاعة العظمى فضله عليه الصلاة والسلام هذه كل أمور أيضا يجب أن تكرر في أذهان الناس وتتلى من حين لآخر حتى تثب يثبت في قلوب الناس العظيم النبي عليه الصلاة والسلام فإن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور الدائية إلى اتباع سنته عليه الصلاة والسلام لاست أيضا من الأمور الواجبة علينا كأفراد وواجب علينا أن نبتغينا الناس كما ذكرنا سلام وقال إلتزام بأمر الله تعالى لنا بحبه صلى الله عليه وسلم ما قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموان اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا وإجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بعمل أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين التزام بأمر الله تعالى تعليم الناس الأدب مع النبي عليه الص والسلام وأنه يجب أن لا يقدم بين يدي الله ورسوله كما قال الله تعالى كما قال ما قالوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وبين لهم أن من التقديم بين يدي الله ورسوله الحكم على الشيء قبل معرفة حكم الله عز وجل فيه وقبل معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مجرد محظر رأي أو التشهي أو الاستحسان هذا كله ولا شك مخالف لتعظيم الله ورسوله ومخالف لأمر الله عز وجل بأن لا نقدم بين يدي الله ورسوله فايضا كما قال الله تعالى في الآية التالية يا أيها الذين أمروا لا ترفعوا أصدراتكم فوق صوت النبي فقد قال بعض أهل العلم أن رفع الصوت يكون رفعا ماديا ورفعا معنويا والرفع المعنوي أشد من الرفع المادي فنرفع المادي مجرد رفع الصوت واذا حتى تعتبره هذا ادب ما زال باقيا حتى بعد النبي عيسى صلى الله عليه وسلم لمن على النبي عليه الصلاه والسلام عند قبره وانه ينبر عليه ان يتعجب ولا, ولا يصرخ عند حجرات النبي عليه الصلاه والسلام والرفع المعنوي هو ان تعترف على حكم الله وحكم رسوله الله عليه وسلم فهذا رفع وهو اشد لانه انما من التعجب المادي الرفع لا لا لا هو أن تفسن الاستماع والأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه أسوأ في الأدب يعني لأن ترهع صوتك وتقول أطعت فهذه من المشكلة لكن أن تخفص صوتك وتقول عصيت هذا غايت سوى الأدب فقلة الأدب المعنوية أشد من قلة الأدب المادية أيضا من الأمور المهمة القياد لأمر الله تعالى بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته وحمايته من كل أذن أو, أو تنقص يراد به صلى الله عليه وسلم ومن المعروف أنه هناك حملة شرسة ضد النبي عليه الصلاة والسلام في وسائل إعلام اليوم وهناك في خاصة في المتحدة الأمريكية في الغرب تعمد لتشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام بعضكم يطلع على بعض النشرات والأشياء والمقالات التي يصرح بها بعض الأساسة وبعض الإعلاميين وبعض الكتاب المفكرين ضد القساوسة والرهبان ضد النبي عليه الصلاة والسلام أشياء لا أريد أن يعني أجرح مشاعركم بذكرها في غاية السوء يعني لما هان المسلمون ما يصاروا يخافون من منها يعني تهيج المسلمين أو ثورة المسلمين فصاروا يأخذون راحتهم تماما في كيف تنقص النبي عليه الصلاة والسلام والله لو أن إحدثت في العبارات قيلت في ذعيم من زعماء المسلمين رئيس من رؤساء المسلمين إن كان قام في الدولة ولا قعدت لو يمكن قيلت في والد واحد منا أو في ذات واحد منا إن لم كان يبيت حتى ينتقم لنفسه لكن للأسف لما هان الدين على الناس وأصبحت هذه الأمور من آخر الأمور أصبح الكلام في النبي عليه الصلاة والسلام أمرا لا يحرك ساكلا تسمع الكلام في كل صغيرة وكبيرة حتى من بعض الخيرين حتى من بعض المصلحين حتى من بعض الدعاة تجد عناية كبيرة جدا في أشياء تحتاج إلى العناية لكن الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمور ومن أعظم الأمور ونعتبر لهذه فرصة يا أخوان لكم أنتم لتوفيد الأمة تحت هذه الرأي رأيك الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام لما تخ ببعض هذه الشناعات أو تبين لهم أن هناك هجمة على النبي عليه الصلاة والسلام تثير فيهم عاطفة الدفاع والحمية على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مستحسن وطيب تثير فيهم البغض والكراهية لأعداء الله من هؤلاء الكفر كل من يدعي أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يفور دمه غيظا على هؤلاء الذين تطاولوا على سيد والذي آدم عليه الصلاة والسلام هذا مكسن هذا فيه إذكال لعقيدة الولاء والبراء التي نحن أحوز ما نكون إليها في هذه الأيام فيه بيان وجوب الوقوف صفا واحدا للدفاع عن هذا الدين وأنه مهدد من أساسه ومن كيانه الأول فإن الكلام في النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبله أي مسلم على وجه الأرض كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قل أهل القبلة حتى الذين نكفرهم لكن هم من أهل القبلة ممن يتوجهون على القبلة لا يقبلون الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مكسب أن نجمع حول جميعا في مهاجمة عداء الله من هؤلاء اليهود والنصارى فتسخير هذه الحدث في الحقيقة لصالح الأمة هذه فرصة يجب أن لا نفوتها مع كونه واجبا أصلا شرعيا علينا أن ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا استحضار الثواب الجزيل في الآفرة لمن حقق محبة النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الصحيح وذلك كما في حديث أناس وغيره قصة الأعراب الذي وقف قال يا رسول الله متى الساعة حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما عدت لها قال الله يا رسول الله ما عدت لها كبير عمل قال المرء مع من أحبب إلا غير أن يحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت فبيان أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تحقق لك من العمل أو من الثواب والأجر ما لا يحققه قيام الليل والجهة في سبيل الله وكل الأعمال فإن آلس لم يقل فلما سمعنا هذا الحديث يقول هذا كان أرجع عمالنا عندنا لأن أرجع عمل عندهم والعمل الذي لا يشك في صدقي في صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أصحابه لضوane الله عليهم كان أوضح الأعمال عندهم وأصدقها وأبيناها ولذلك كان هذا الحديث أحب الأحاديث إليه وأرجع عمل عندهم عند ربهم سبحانه وتعالى من الأمور التي ينبغي أيضا أن تنشر بين الناس الحرص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبيان أجرها وثوابها الجزيل وبيان القاتة التي يستحف فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة في يوم الجمعة في غير ذلك من المراطن كلما ذكر عليه الصلاة والسلام يصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث الدال على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نشت هذا من الأمور المهمة وهناك تقصير ملحوظ تقصير ملحوظ في هذا الجانب ويجب أن نكون صادخين في أرض أخطائنا هناك تقصير في قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأننا قد تركنا هذا الأمر لا تركنا كليا لا أسكنات من يقوم بهذا الواجب لكن لم نقم بفرض الكفاية أنا حسب ظني وأظن الغالب يوافقني في ذلك لم نقم بفرض الكفاية في هذه المسألة في قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على الناس القراءة الصحيحة التي نكتفي فيها بالثابت الصحيح من حوادث السيرة والتي نوقف فيها العوام على فقه السيرة وعلى العبر والعضاة التي يمكن أن تستثمر من هذه السيرة النبوية العطرة أن نربط السيرة بواقع المسلمين ونبين لهم أن التاريخ كما يقال يعيد نفسه حرب أو صراع الحق مع الباطل يتكرر من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم نبين لهم كيف أن الحق قد ينهزم لكن يعني أتباع الحق قد ينهزمون لكن يبقى الحق ظاهرا منتصرا وأن أتباع الحق إنما ينهزمون لإخلالهم بهذا الحق وباتباعه على الوجه الصحيح كما حصل في غزوة أحد كما حصل في أوائل غزوة حدين كما حصل في بعض المواطن أما إذا اتبع أهل الحق في الحق على الوجه الأكمل فإن الله ناصرهم كما رعد سبحانه وتعالى فالخلل انهزام أهل الحق لا يدل على بطلان الحق الحق يبقى حق لكن الخلل يأتي من أتباع الحق إذا تخلوا عن هذا الحق أو لن يتبعوه الاتباع الصحيح أيضا بيان تبيين وجوب الالتزام باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها ولا شك مع تقديم الأوجب فالأقل وجوبا إلى الاشتحباب لكن يجب أن يعرف الناس أنه يجب أن يعتنى وينبغي أن يعتنى بجميع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصبح المسألة بالتشهل وهناك أمور واجبات لابد من الالتزامها هناك أمور مستحبة مؤكدة على استحبابها لأولى من غيرها بل يبين للناس أنه يجب أن أو ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يتبع سنة النبي عليه السلام والسلام المثل ولو في العمر مرة كما كان هذا شأن الصالحين فالإمام أحمد وغيره الذي يقول بأنه اعتجم مرة وعطى الحجام دينارا أو درهما اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان في حاجة لهذا ولا كان وكان الحجام سيرضى بأقل من هذا الثمن لكنه فعل ذلك اتباعا لسنة النبي عليه وذكر هذا لمع أحمد أني إنما فعلته من أجل أن يطبق هذه السنة ولو مر في عمري فأن يبين للناس أنه ينبغي أن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تطبق المستحبات منها ولو في العمر مره لا ينبغي للمسلم والمؤمن يعني أن يفرط في شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحذر والبعد من الأمور التي يجب الحذر والبعد عن الاستهزاء بسنة النبي ﷺ هذا أمر خطير كما تعرفون قد يصل بالإنسان لدرس الكفر والخروج من دين الله عز وجل فيجب أن ينبه الناس على خطورة الاستهزاء والسخرية بسنة النبي عليه والسلام وأن هذه في الحقيقة لا أقول بوابة الكفر بل هي الكفر بل هي الكفر بعين الاستهزاء بسنة النبي ﷺ مع العلم بأنها سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفرح أن يعلم الناس أنه ينبغي عليهم أن يفرحوا بظهور سنة النبي علیه صلی harderau وأن يحزنوا لخفاء ثنة من ثنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا من دلائل صدق محبتهم لنبيه عزه وتغریب بل من دلائل صدق ايمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الفرح بسنته وبظهورها والحزن لخفاء شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ربي الناس على ذلك لا لا يعني تخشى بعد ذلك من إحياء سنة قد أميتت الاستنكار الذي يحصل عند العامة لسبب أنه لا يفهمون هذه المعاني يا أخوان وامتلكته و... و... التقاليد والعدات التي نشاء عليها وأصبح يقدم هذه التقاليد والعدات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا أدبوا بهذا الأدب يصبح بالعكس يحزن لخفاء السنة ويفرح ظهور السنة هو الذي يسأل وهو الذي يطالب بتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أمور المهمة أيضا البراء الكاملة ممن لم يحق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا من أساسيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض المنتقص للنبي صلى الله عليه وسلم أو لسنة أيضا هذا يجب أن يعلمهم الناس وأن يكون عقيدة عند الناس أن نبغض من ينتقص صنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن نبغض من خالف عمر النبي عليه الصلاة والسلام الواجب الفرض أن نبغض فيه هذه المخالفة أن نبغض فيه هذه المخالفة فإن كان منتقصا فهذا يستحق البوض الكامل إذا كان هذا يصده لدرس الكفر والبراءة كما سبق منه البراءة الكاملة من محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن توقيره ومن تعظيمه محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيرهم وتعظيمهم ومعرفة عدالتهم ومعرفتهم أنهم الجيل الفاظ وأنهم تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام الذين رباهم على يديه وأنهم أفضل جيل يمكن أن يعرف من خلاله طريقة تطبيق الواقع الإسلام في الحياة من خلال ذلك الجيل المبارك الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاءت أدلة الكتاب والسنة في بيان عدالة وهذا أمرهم الله يا أخوان يعني سمعنا بعض من ينتسب للعلم من يستخف بعلم الصحابة ويستخف بمعرفتهم ببعض الأشياء بعض من ينتسب للعلم يعني خاصة من من تكلم في عجاز العلم قبل قليل يقول هذه المسألة خفية على ابن عباس خفية على الصحابة ما أعرفه ويتكلم بسخره واستهجاع فهم الصحابة لكتاب الله عز وجل وبعضهم يعني كتب هذا في كتابات وموجودة وكذا وهو في مجال الدفاع عن الدين وفي مجال إثبات عجاز القرآن الكريم ومع ذلك تكلف أضمن هذه العبارات فما ظالك بمن سواه فما ظالك بمن يحمل في قلبه غل وحقد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فبيان مكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أساسيات الدين لأننا إنما نفهم الكتاب والسنة من خلال فهم السلف لكتاب والسنة ولذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى اتباع سنة وسنة القلقاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواجد وهم لا شك أعرف الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الأمور التي ينبغي أن تكون من معاني يعني أو من الأمور المعينة على فهم شهادة محمد رسول الله وينبغي أن تذكر بين الناس محبة آل النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه وذريته وأن هذا من دين الله عز وجل وأنه يجب أن يعرف لهم قدرهم ويعرف وتعرف لهم مكانتهم ولا حق من حقوقهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها فيجب أن يعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم إذا كانوا مسلمين حتى الذي فيه شيء من النقص شيء فيه من الفسق شيء فيه من البدعة يجب أن يحرص على هدايته أكثر من غيره ففي حديث عمر الخطاب المعروف أنه قال لي العباس لما أجار أبا سفيان في حادثة سطح مكة فكان يد عمر أن يقتل أبا سفيان وقل أمكن الله منك يا عدو الله فلما رأى العباس أنه مصر قال والله لو كان من بني عدي لما قلت هذا يعني لو كان من قومك لما أصررت علاقة له لأن أبا سفيان أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية النسر إلى أنهم كلهم من بني عبد المناف من علي من عمر والخطاب فقال له عمر بن الخطاب العبارة البليغة هو حديث صحيح قال مهلا يا عباس لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب ومالي لي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب يعني النبي عليه الصلاة كان أحرص على هداية أمه العباس من أي شخص آخر وأول ما أنزل على أو من عوال ما أنزل عن على نبي عليه الصلاة والسلام وأنزر عشرتك الأقربين. فلأن نحرص على هداية هؤلاء وعلى صلاحهم أولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لكان أحرص على هداية هؤلاء من غيرهم ولكان يحزنه عصيان هؤلاء أكثر من حزنه على من عصيان غيرهم فهذا من حق آل وقت النبي عليه الصلاة والسلام على عموم الأمة وهذا ما ينبغي أيضا أن يحرص عليه وأن يعرف لهم هذا وكيف هو عليه الصلاة والسلام في أو้عف حياته كما في حديث صعي مسلم قال في حديث غدير خم اذكركم الله في اذكركم الله في اهل بيتي الله في اهل بيتي الله في اهل بيتي. هذه وصية الرسول الى صلى الله عليه وسلم لامتي في اواخر حياته فيجب أن يراعى فيه هؤلاء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أيضا ان محبه العلماء بسنه النبي عليه الصلاه والسلام والعلماء بدينه وبشرعه الذي بعث به عموما فإنهم ورثة الأنبياء وهذا يجب أن يعلم العام هذا الأمر وهو من أهم الأمور حقيقة إرجاع الناس إلى أهل العلم وبيان أقدار أهل العلم وأنهم لهم حق ويجب أن يجلوا ويجب أن يكرموا ويجب أن يعظموا ويجب أن يرجع إليهم وأن دين الله عز وجل ليس مشاعا يعني الاستنباط من كتاب السنة لكل أحد وأن له شروطه وله وأنه علم دقيق يحتاج إلى فهم وإلى تعمق ولا يمكن لكل إنسان إنه يستنبط لكتاب والسنة مباشرة ألم يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال فاسألوا أهل الذكر ما قال ارجعوا إلى الذكر وذات يعني في العبارة للسيوط جميلة قال هذه الآية أصل في التقليد لكن احنا لا نقول أصل في التقليد نقول هذه أصل في بيان ضرورة الرجوع إلى أهل العلم لأنه ليس كل إنسان قادرا أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة أسألوا أهل الذكر أن يرجعوا إله للعلم بالكتاب والسنة لاستنباطي أو لمعرفة أحكام الله عز وجل من خلال هؤلاء العمل بمقتضى تلك المحبة هو ذلك الحق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا إذا استقر عند العبد هذا الأمر وعند المسلم هذا الأمر من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله يجب أن يظهر ذلك في جميع أفعاله كراهية البدعة وأهلها وبيان أن البدع هي في الحقيقة أعظم تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام البدع أعظم تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام مالك من ابتدع في الدين بذعة وقال إنها حسنة فقد زعم أن محمدا خال الرسالة كيف تدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الدين خير تأدياه وأنه نصح الأمة وأنه جاهد في الله حق جهاده وأنه كما يقول في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عن كيف تؤمن أن الدين قد اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة وارضيت لكم إسلام ثم تبيح نفسك أن تبتجع شيء لم يشاره رسول الله ولم يعمل به أصحاب رضوان الله عليهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب رضوان الله عليهم ثم تقول بإنه حسن هذا مناقض لتلك الأمور التي تدعي أنك تؤمن بها وأنها من أساسيات إيمانك إما أن هناك نقص في الدين وهذا هو الذي جعلك تبتدع أو أن النبي عليه السلام والسلام ما أكمل تبليغ الدين أو أنك مبتدع وأن بدأتك غلالة وأن الدين كامل والنبي عليه الصلاة والسلام أدى هذا الدين على وجه الأكبر ليس هناك احكمال آخر يبين الناس خطورة البدع وأنها في الحقيقة مناقضة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومناقضة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كثير من من يرتدعون يحاولون كما يذكر الأخب اليومين أنهم يحتاجون لبدعهم بشبه فلابد أيضا من الرد على هذه الشبه والعناية بالرفق في بعواملهم في الرد عليهم فإن كثير منهم ملبس عليه وهنا يا أخوان حقق كلمة لعل يختم بها لقرب انتهاء الوقت أريد أن أسمع منكم ونحن في آخر لقاء حقيقة لا تتصور يا أخي لأن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة التوحيد وبنعمة اتباع السنة وبضوح أذلة ذلك عندك أن من خالف ذلك من أهل البدع أنهم يعرفون الحق ويصرون على الضغط لا تتصور هذا كثير مننا لأن عندنا الحمد لله الأقيدة واضحة وصافية ونقية ومطمئنين لصحة ما لدينا ولصحة منهجنا نظل أن أهل البدع معاندون كل أهل البدع صغيرهم وكبيرهم أنهم يعرفون الحق ويصرون على الباطل هذه نظرة خاطئة ليست صحيحة أبدا ليست صحيحة أبدا هذا إنما ينطبق على قلة من هؤلاء من رؤوس البدع الذين هم كذلك بالفعل يعرفون الحق ويصرون الباطل أما أكبر أهل البدع غالبية أهل البدع والله يظنون أنهم على حق وإنه يرى أنه هو الأقرب إلى الله منك شبه شبه يا إخوان وعلى لو, لو أحببت أني أطرح الشبه الآن بفعل يعني من حقيق من عانى لبجالستهم من قرأوا كتبهم من ناظر بعضهم يعرف أن لديهم كم هائل من الشبه وأنه على مر هذه السنين أهل الشيطان وأعوانه وأهل البدع وأعوانهم جمعوا لهم من الشبه ما يندهش لها العالم وطالب العلم فضلا عن العالم يعني والله هذه الأيام اليوم بي من يومين تقريبا أسمع في شريطين لأحد رؤوس البدع يؤصل فيه للمولد لي النبوي ليس يكون بعد أيام والله يذكر من الشبه أنا طبعا أردود موجودة هي ليست قوية عن طالب العلم لكن أعرف العوام ومستوى تفكيرهم والله العالم لو سمع نصف الشريط الأول لا أعتقد بصحة المولد وإن كل الكلام الذي يقيل كله باطل في بطلان يعني حقيقة نفرح بخطبة خطبة الجمعة التي تكرر في كل سنة حول المولد لكن ينقص هذه الخطبة الرد على الشبه فقط تكرير لكلام دائما يقال طيب جب الشبه ولو في درس مو شرط خطبة الجمعة درس مثلا خلال السنة مو شرط حتى في أيام المهلد أقم درسين ثلاثة أربع أسبوع يقضون رعبية تكون حول الرد على الشبه تكون حول الرد على الشبه حول هذه المسائل لكن لابد من الرد على الشبه بد من الرد عليها الرد العلمي برفق من غير تشنيعه لأنك تكلم أناس والله يريدون الحق الواحد منه يا أخي يعني ترى تجد انه حريص على صلاة الجماعة تجد انه حريص على العبادة تجد انه ربما عليه والله حتى مظاهر الصلاة حتى في وجهه ولعله معذور عند ربه لن يظل انه على حق وكما قال شخص الاسلام المتهمية لعله يوجد على بعض الأعمال التي يفعلها لا من العمل بنفسه ولكن لمحبتي لنبيه ستساهم ولميته لكن يبقى انه على ظلالة في هذه العبادة فيجب ان ينبه على هذا الامر بكل رفق وليم لا بنفرة حقيقة كثيرا ما يعاني الناس من التكلم بشيء من التعالي معهم وفأني يعني أنا صاحب الهداية وأنا صاحب السنة وأنا صاحب الضلالة أسلوب كلام بتعالي لا يقبله الناس بل يجب أن تتنزل مع الناس ويهتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وكان يخاطب أكثر الناس كفرا وشركا بألي الأساليب وأحسنها فعليك أن تترفق بهم غاية الترفق وخاصة يعني وكلهم حقا أنتم في هذا البلد قد تواجهون أناسا كثيرين بهذه الطريقة فعليك بالرفق بهم ومعرفة ما هي الشبه التي لديهم وبالرد عليها الرد المنطقي العلمي الصعيح بهذه الطريقة تزور الشبه بإذن الله تعالى مع تكرير الرد مع تثير رد حقيقة ليه تجارب كثيرة في هذا الجانب والله بأحدهم إني مكث سنوات أزيل عنده الشبه فيعود بعد أشهر ويعيئك الرعية نفس الشبه نفس الشبه هي نفسها يا أخي الموضوع ولا أقول الله طالعا أنا رديت عليك لنقول هذا الكلام كان يقول أنت معاند مع دب أكلمك أجلس معه والله مرات نصف ساعة وساعة إلى أن بحمد الله تعالى زالت تلك الشبه تماما لأنه هو مترسبات في ذهنه نشأ عليها هو رجل كبير في السم ترسبت عنده هذه أمور ليس بالأمر هيين سرد الشبه ثابتة في قلبه من الصغر بعد سنة ومع تكليل وتكرار للشبه ينسى الرد وتبقى الشبه التي كانت معه منذ الصغر ثابتة وراسحة في قلبه مع أيضا التقليد وأنه تعظيم المشايخ وتعظيم الآباء والنجات كلها الشعر ليس من السهل إزالتها تحتاج إلى وقت طويل طويل طويل من المناقشة ومن الرفق ومن كذا إلى أن تزول هذه الأمور شيئا فشيا فمن خلال سنة, سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تزاح شبه هذه البدع كلها بإذن الله تعالى وأريد أن أقف هنا للسماع منكم إذا كان هناك شيء تحبون أن تختموا به قبل ختام هذا المجلس بإذن الله تعالى فضل الشيء لي نعم. نعم والله أول شيء المبشرات هي تأتي من أجل بيان أن هذا الدين دين الله عز وجل وأنه منتصر لا شك فيه وأن دولة الحق لابد ان تقوم لها راية على وجه الأرض ولابد أن تكون هي الغالبة في آخر المطاف لكن متى وأين وكيف وما هي الجهود التي يجب أن تبذل لنصرة الحق هذا الذي يجب أن يعرفه الناس يعني نقول لهم الدين منتصر لكن متى ما ندري نحن قد نموت وهذا الدين مار في أطراجته فما هو دورنا لرفع راية الدين أعرف كيف أما الدين منتصر الدين منتصر الحق باقي الحق باقي لكن هل نحن مقصرون سيجازين الله عز وجل بإساءتنا الإساءة أو سيجازين بإحساننا إحسانا هذا يرجع إلى ما نقدمه لهذا لكن أهم شيء تبث هذه المبشرات من أجل ما ييأس الناس وأن لا يشكوا في دينهم لبعض الناس مثلا مثل هذه وقعت هذا قد يشكت فيه قد حسروا بعضكم حصل معه اتصل علينا مرة واحد قال يعني فين نصر الله إذا كنتم به فين كذلك يعني وصل بهم لا والله هذا حصل يا أخي منه ونصر الله حاصل وسيحصل رغبا عن أنفك ورغبا عن أنف كلهم لكن ها قدمنا شيء لهذا النصر أبدا فا قدمنا شيء لهذا النصر يعني لكل صراحة الغرض وأمريكا اتبعت الأسباب المادية للنصر أما في العراق مثلا والله لا أسباب مادية ولا دينية لا شرعية ولا, ولا كونية فالهزيمة كانت متوقعة أبدا خطرنا أن نكون نفكر بأواطفنا نكرها أمريكا ما يتمنى أن تنهزم مو فقط نتمنى بل أصبحنا نتوقع أن تنهزم بشدة بغلية لأمريكا هذا خطر ونجب أن تكون نظرة عندنا واضحة وصريحة يعني هناك أسباب للنصر ما اتخذها المسلمون أو يضح التعبير حزب البعث الحاكم هناك وهناك أسباب لمصر اتبعتها أمريكا فانتصرت هذا كل ما في الأمر يعني واحد ذات واحد سوى اثنين قضية واضحة فيويل الناس أنه منهزم الدين بل يعني حقيقة والله يا إخوان كلما أصيبت الأمة بأزمة نجد ملامح لطف الله عز وجل في هذه الأمة يعني الله عز وجل يحب هذه الأمة ولا شك فالله سبحانه وتعالى لا يبتليها إلا تأديبا وتمحيصا هو يريد منها أن نرجع إلى دينه بهذه الابتلاءات وهذا من محبته لنا ولذلك وعد الله نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لن نستأصل هذه الأمة يعني لم يبهض الله هذه الأمة بغضا يصل به إلى درجة الحكم عليها بالفناء كما حصل لقوم عاد وثموت بل سيبقى ستبقى محبة الله لهذه الأمة إلى قيام الساعة يحب هذه الأمة ولذلك إذا عصت أمره أدبها بهذه الابتلاءات لترجع إلى دين الله عز وجل وهذا لم حبت الله عز وجل لهذه الأمم أما بقية الأمم فقد يغضب الله عليها حتى يستعصلها تماما ولا يبقلها باقيا أما نحف في من هذا بحمد الله تعالى لا أمان أن الله عز وجل لن يغضب علينا غضبا يحكم علينا فيه بالاستئصال وهذه نعم عظمى يا أخوان ويجب أن يعرفها الناس فهذا إن شاء الله الضابط في ذلك نعم وياك فضلش. فضل فضل بعده يعني خدي يحضر الناس ما تميز الشرير بالشرير ما تصير حاله هم قال خدي حالك يعني تميز بالشرير ايوه معناته شو هذا الفرق على الشرير انت كنترولك يعني يسمح هذا التغيير قرن قدام عندها ولا أظن الشيخ كل أهل السنة والجماعة لا يخالفهم في, في هذا الأصل فإنهم من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل البيت وتقديرهم وإجلالهم وقد عدى أهل العلم شعب الإيمان ولا شكية كذلك مدام أنه أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الكتاب والسنة في الدلالة على فضلهم وفي الدعاء لهم والصلاة الإبراهيمية إنما قصد به آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته فهذا يبين انهم هم المقصودون بالصلاة عليهم في الصلاة فهذا حق لهم ولا شك وفعل السلف يعني جاء في مناقب لينا احمد بن جوزي انك ان لينا احمد كان اذا اراد ان يدخل المسجد وراى غلمان قريش قدمهم قبلوا في دخول المسجد هذا حال السلف ولما مر مراها لينا احمد على قوم على رجل من اهل السنه في بغداد من في بغداد في بغداد يسقي الناس طعاما أو يعطيهم طعاما يقول هذه صدقة عن معاولة ابن نبي سفيان فيقول عبد الله الرحمد يقول فسمعت أبي يقول هذا رجل أبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرعا أن يتقرب إلى الله بمن عاداه شف يعني هما في ذلك يتصدق عن معاولة فلنش يختار معاولة بالذات يعني كان أولا يتصدق مثلا نبي بكر عن عمر عثمان من هو أفضل لكن ليش يختار معاوية كان من عوام أهل السنة اللي صار بينهم بين وبين الشيعة حزازات في بغداد فكما تعرفون صار أهل السنة لهم مواقف بذعية إذا كان أهل الشيعة كان في بغداد يحزنونهم عاشراء كان أهل السنة يطيمون العياد يوم عاشراء فابتدعوا بدعة في مقابل بدعة فكذلك بعض العوام يعني يفعلون هذا مثل هذا الرجل الذي صار يتصدق عن معاوية خاصة ليش يختار معاوية بالذات هل لأنه أفضل الصحابة لا ولكن لأنه كان هو الذي يحارب علي النبي طالب كما هو معروف حق البيت النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل السنة والجماعة ولا يحتاج حقيقة إلى كثرة تقرير مسألة الشريف ومشريف هذه قضية يعني أخرى لا أحب الدخول فيها الآن نعم. كل مسلم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام له حق لأسلامه وله حق لقربه له حق الإسلام ولا حق القربة يبغذ المعصية التي فيه يعني إذا قلنا بأننا نبغذ المعصية من كل مسلم ما نقول نبغذ المسلم لأن المسلم فيه خير مدا من المسلم ففيه خير فنبغذ المعصية التي فيه نحن أيضا نبغذ المعصية في هذا الرجل الذي من آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن أيضا نحب فيه أنه من آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام نحب فيه إسلامه إذا كان مسلم ومن آل البيت فله حقان حق الإسلام حق القربة بقية المسلمين لهم حق الإسلام عرفت؟ فينظاف هذا في حق آخر وهو أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مؤمناً إن كان صالحاً في الضائر إن كان كذا فلا شكله إنظاف إليه حب الإيمان لأنه كل ما له, ما له حق إلا إلا كان أصبح مؤمناً صار مثلو مثل بقية الناس كل الناس إذا كانوا مؤمناً يلهم حق إذا ما هو الحق الإضافي لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي يثبت لهم بالقربة نعم نعم هذا على تفسير سعودي من جبيب يعني لل لا جمهور السلف يرون ان الايه لا تدل على وجوب محبة أو استحباب محبه ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام هو لا كان يا حديث أخرى. نعم نعم نعم اسمع انا ارد على صحيح يعني العمارة تحصل صحيح مثل اشجار مثال يعني قضيه والدي ابن هل تذكر شيء منها كمثال يعني مثلا نعم عرض يعني اولا ارد على الابتداء يحتاج ضروري الى نوع التعمق في الشباكه صحيح الامر الاخر نحتاج الى التصاحب والتشعب نعم من يلاحظ من الشيخ الاسلام يتادئ القضايا التي تطرق عليه حتى على يعني القضايا التي هي اشد طلاق نعم كما يشعر ان ما يضيع وإن كان ليس شرطاً يمغيره ويضمعه صحيح ومع ذلك يظهر ما عنده من المحال ومحد الشهاد يعني الحرية قد ترجع إلى الاشتراك والتعمق والتجفر والطرف يعني بأسلوب سهل دون يعني استخدام العنفارة التي قد يعني أعوام الناس لا يغلق معنا. صحيح هذا جيد صحيح يعني قضية التلطف مع معه للبدأ وعدم استخدام العلفاظ الخاشنة معه ماذا أمر مطلوب قضية مثل ما ذكرت التعمق في الشبه التي لديهم يعني مثلا من بين العبارات التي سمعتها في الشريط هذا الذي أذكره لكم يقولون يقولون بأن الله عز وجل ليس في حاجة إلى واسطة صحها ليس في قضية الدعاء والتوصل وكذا. يقول صح الله ليس في حاجة فيه إلى مابس场 لكن انا في حاجة إلى مابس场 الله عز وجل ليس في حاجة إلى صلاتي وإلى زكاتي لكن انا في حاجة إلى هديس. شوف التلبيس كيف العامي انطلعوا هذا الكلام يأتي يقول طيب لو كان لسنا في حاجة إلى مابس场 طيب الشفاعة ليس الناس يوم القيامة ما يذهبون الله مباشر ويطلبونه يذهبون للنبي النبي الصلاة أراهيه يذهبون للآدم ثم يذهبون vyrafاهيم شيف التلبيس كيف فإحتاج إنه ليتكلم حقيقة يأعرف إن القوم عندهم ردود وعندهم شبه اختر العبارة التي تكون مثل ما يقول العلماء كالوسماري في الساج تأتي فتصيب المقتلى كما يقال تضح كل شبهين تماما هذا صحيح؟ صحيح صحيح استخدمون عباراتي شيخ أنا سمعت أحد كبارهم في أحد القنوات أو نقل لي عن أحد كبارهم في أحد القنوات الفضائية أنه يقول سئل ألانية أنه إيش رأيكم في الاحتفاء بالموجة وأنه يعني يسمع أنه بينكم بين بعض الجماعات خلاف هذه القضايا أحد المسؤولين خديم اللي كان هنا وزيرنا وزراء في هذه الدولة فقال لا لا أبدا كلنا مجمعين على الاحتفاء بالنبي عليه الصلاه مجمعين على وجوب الاحتفاء الفرق بس في حرف واحد نحن نقول احتفال ويقولون احتفاء شوف كيف يهون قضيه العامي يسمع هذا الكلام يفرح ويعتبره اقوى حجه والله الفرق فرق حرف واحد اذا الامر هي المره احتفاء احتفاء قربه الهمزه لا مخففه انتهى القضيه شوف التلاقي كيف العقود يعني إذن ما قال الشيخ ترى بعض العبارات الإعلامية بعض العبارات اللطيفة والله لا وقع في النفس أكثر من الرد على الشبهات وقفحات ولذلك بالفعل الأسلوب الإعلامي الآن نحن في حاجة إليه سمعت من الشيخ سعد البرك قبل فترة في الراديو يقول أن يعني نحتاج إلى أن نعود ونصبح تلامذة للإعلاميين كثير من الإسلاميين ومن نحتاج أن نتتمل على الإعلامين كيف هي طريقة الصحيح في علم في غيره في حماس في كذا لكن ربما لم يكن ليس لدينا القدرة الإعلامية الصحيحة للتأثير عن الناس آن الأوان لأن نحاول نتعلم هذا الأمر وإلا فأتنا الركب آه نعم طيب شيخنا وما وما أمارك الله في وفامعكم وحضوركم هذا المجلس بلين صلى الله عليه وسلم أن يكون مجلسا مباركا المثمر وأن يكون تبعا له جهدا مضاعفا مبنيا على زيادة في اليقين وزيادة في علم في تقريبي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى جماهير منتدين من عامة المسلمين أقول لعلنا جميعا نلحظ استفادة مباشرة من مثل هذه الدورة من ذلك زيادة إيماننا سواء أكان من خلال التقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم والإيمان يزيد بالطاعة كما هو معلوم أمن جهة زيادة يقيننا بحفظ الله عز وجل لدينه من خلال ما تفضل به فضيلة الشيخ من بيان جهد العلماء في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعل هذه الثمار المباشرة تجعلنا أكثر نشاطا نحن والذين قد نكون مشغلين في الجهد الدعوي بأن لا ندع حظنا من العلم وأنت تلمس بارك الله فيك ثمرة هذه المجالس العلمية التي كان جليسنا بها ملائكة الله سبحانه وتعالى بل إن الله جل جلاله يذكرنا في ملأ العظيم أشرف من أي ملأ بل نحن ما نزال كما نبه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضة من رياض الجنة هذه البركات العظيمات لا ينبغي أن نفرط بها ولأجل ذلك ما يزال هذا العقد منظوما من خلال هذه الدورات باللقاء القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حول دروس مكثفة تبدأ من يوم الأحد ليس يوم السبت وإنما يوم الأحد حول قواعد في أصول التفسير ربما ابتدأنا بالسنة قبل القرآن ولكن القرآن يحوي السنة وأزيد من ذلك بل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لمست ما فيها من الخير العميم هي ثمرة من ثمار كتاب الله العزيز وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا نزهد مثل هذه الدروس فلنحرص عليها لأن الأسماء المسجلة كل إنسان هو بديل عن شخص آخر يرغب الحضور في الدور وأنتم حقيقة منتخبين لما لكم من جهد في الدعوة وفي المندوبيات فلا نرجو التفريط في مثل هذه لعل تكون إن شاء الله السبب لمضي هذه الدورات وأن يستفيد منها إخوان لكم آخر لي كلمة أذينا الشيخ حول ما جرى الحديث عليه أخيرا هو ما ذكرنا به جزاء الله كل خير حول ضرورة العناية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديث في آخره حول البداع وأهل البداع في المولد ربما اليوم قريب منه نتأمل أيها الأحبة ما هي بضاعة هؤلاء لا تتجاوز حكاية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من شمائله صلى الله عليه وسلم فلو سحبنا هذا البساط من تحت أرجلهم كما يقال يعني وجعلنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم نزل نفقه بها الأمة طيلة العرب سيأتي هذا اليوم الذي هم يجعلونه سببا لإحياء بدعا أخطر من هذا مثل الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سيأتي هذا اليوم ولا يقدم جديدا للناس فبالتالي الناس لن يتلمسوا ما يحكونه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الذي يقولون مكرر إلى آذانهم وفقهوه من العلماء من الدعاة المخلصين الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مظهرا ومخبر سيجدون الأمر الأخطر وهي الخروقات والتجاوزات على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم يدسون السم بالعسل فلنأخذ هذا الرحيق وهذا العسل من بين أيديهم فلا ينظر الناس إلا هذا السم لعل هذه يعني إشارة إلى ما ذكرنا به فضيلة الشيخ جزاه الله عنا كل خير ونشهد الله عز وجل على محبته محبة خاصة ومحبة عامة نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق وأكرر كما يذكرني الشيخ فالد على الحضور الأسبوع القادم لحضور دروس قواعد في التفسير لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفق الله الجميع لما يحب ورضاه هذا والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وآله والصحبه وسلم وشكر الله الجميع حضوره وشكرا لفضيلة الشيخ تكرمه في إلقاء هذه الدورة وجعل هذا في موزين أعماله قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة شارع المنصور بجوار مسجد بن حسن هاتف رقم 5434267